ا ل ل ش ر ك ب ر ا ل ح م د ل ل ه رب ا ل ع ا ل م ا ن ا ل ر ح م ن مالك ي و م الدين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 ل م ا يعذبكم و س و ك م ب ل ن ا ب من ل س ي للعلوم الاسلاميه ج ا ء ك ل ف ض ي ل ن ا ل د ك ت ل ر محمد راتب ا ل ن س ب ل س ي موسوعه النابلسي قوم د كتب ا ل ل ه ل ك م و ل ا ت ت ر س ل ا على قال فانها محرمه عليه أربعين, اربعين سنتين